نعم قسمة العيوب في النكاح وأقسامها ثلاثة قسم يختص بالرجال وقد ذكره بقوله وجد وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله أو بعضه وبقي له ما لا يقع به فنع الفسم وانتبثت عنته بإقراره أو تبثت ببينة على إقراره أتي لسنة إلالية منذ تحاكمه هو أن عمر مانه المسعود والمغير بشعبه لأنه إذا مضى في التصول الأربع ولم يزل علم أنه خلقه فإن وطئ فيها أي في السنة وإلا فلها الفصل ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط وإن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاء الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعنين لاعترافها بما يناف العنة وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زارت ولو قالت في وقت رضيت به عنينا ان سقط خيارها أبدا لرضاها به كما لو تزوجته عالمة عنته طيب ثم قال رحمه الله فصل في العيوب في النكاح هذا الفصل في العيوب في النكاح لأن المؤلفة ترجم رحمه الله في اول الباب قال باب الشروط والعيوب في النكاح وذكرنا أن المؤلفة إنما جامع بين الشروط والعيوب لأن وجود العيب كفقت كفقت الشرط وجود العيب كفقت الشرط لأن الأصل هو الكمال الاصل السلامه والكمال اصل السلام والكمال ولذا المؤلف جمع بينهما فقال فصل في العيوب في النكاح وما هي العيوب في النكاح نقول ما يفوت به غرض الإنسان ما يفوت به غرض الانسان ينقسم إلى الى قسمين ينقسم إلى قسمين القسم الأول فوات صفة كمال فوات صفة كمال والقسم الثاني وجود صفة عين وفي ما يفوت به غرض الإنسان يعني هو المراد هنا بالإنسان الزوج أو الزوجة ما يفوت به غرض احد الزوجين ينقسم إلى قسمين القسم الأول ماذا؟ فوات صفة كمال والقسم الثاني وجود صفة عيب وجود صفة عيب أو صفة نقص مثال صفة الكمال كون الإنسان مثلا كريما شهما جوادا سمحا حسن الخلق هذه صفات صفاته كمال لو لم توجد في, في الرجل أو في المرأة هل يثبت للآخر الفسخ نقول لا لا يثبت الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط إلا إلا كانت قد اشترطت هذه الصفة واضح إذن القاعدة نقول ما كان لفواته صفة كمال فلا خيارا ما لم تشترط تلك الصفة ما لم تشترط تلك الصفة فهمين أولا <تصفيق> نقول الآن ما يفوت بغرض الإنسان قسمة الأول فواته صفة كمال والثاني وجود صفة عيب وجود صفة عيب طيب فوقت صفة كما المثل نجدنا ما كاري من الأخلاق كونه مثل شهما جوادا سمحا كريما وما ذلك هذه صفات كمان إذا فاتت من تزوجته المرأة تظن أنه شاهم كريم ثم تبينه مو بشاهم ولا كريم هل لها الخيار؟ نقول لا ليس لها الخيار ما لم تشترض ما لم تقول بشرط أن يكون كريما بشرط أن يكون ذا خلق حسن بشرط أن يكون شهما جوادا وما ذلك إذن نقول القاعدة هنا ما كان بسبب فوات صفة كمال فلا خيار فيه ما لم تشترط تلك الصفة ما لم تشترط تلك الصفة وشمع أن تشترط تلك الصفة؟ يعني تقول مرأة تزوجته بشرط كذا وكذا القسم الثاني وجود صفة عيب أو صفة نقص القسم الثاني مما يهوت به غرض الإنسان وجود صفة عيب أو صفة نقص أو صفة نقص فهنا يثبت الخيار سواء شرط أم لم يشترط يعني شرط نفي هذه الصفة أم لم يشترط الفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الأول لا يثبت إلا بشرط والثاني ثابت سواء كان هناك شرط أم لا واضح طيب ما هو العيب ما هو العيب الذي يثبت في الفصل لأن عرفنا أنما كان لوجود صفة عيب أو صفة نقص فإنه يثبت للآخر الفسخ ولكن ما هو العيب الذي يوجب الفسخ أو الذي يستحق به من من يستحق به الفسخ هل, هل العيوب محدودة أو معدودة المشهور من المذهب أن العيوب معدودة ان العيوب في النكاح معدودة أشياء معينة معدودة وهم رحمهم الله اقتصروا على ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في قضايا معينة في قضايا معينة فحصروا العيوب في النكاح في أشياء معينة بناء على أن هذا هو الذي ورد عن, من؟ عن الصحابة إذن المذهب أن العيوب في النكاح معدودة وليست محدودة وليست محدودة بحد والقول الثاني أن العيوب في النكاح محدودة محدودة بحد وضابط هذا الحد أن كل ما منع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع أو نفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله أو ينثر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب يثبت به الفسخ فهو عيب يثبت به الفسر والآن إذا نقول العيوب هل هي محدودة أو معدودة الجواب المذهب أنها معدودة شيء معينة وحجتهم بذلك أن هذا هو الذي ورد عن الصحابة فهم اقتصروا على القضايا التي وردت عن الصحابة والقول الثاني الذي اختار الشيخ الاسلام وتلميث بن القيم أن العيوب في النكاح محدودة بحد وما هو الحد؟ قالوا كل ما منع الاستمتاع أو كماله أو نفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب ومعلوم أن ما نفر أحد الزوجين عن الآخر يمنع الاستمتاع ايش؟ أو كماله لكن هذا ابلي ضح تكتفي بما منع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع لأن ما نفر أحد الزوجين عن الآخر يمنع الاستمتاع أو كماله طيب ذكر المؤلس رحمه الله هذه العيوب وقسمها إلى ثلاث تقسام قسم يختص بالرجال وقسم يختص بالنساء وقسم مشترك قال وأقسامها ثلاثة قسم يختص بالرجال وقد ذكره بقوله ومن وجدت زوجها مجبوبا مجبوبا المجبوب قطع ذكره كله المجبوب هو مقطوع الذكر يعني امرأة تزوجت رجلان وواجدت ذكره مجبوبا قطع إما خلقه وإما مثلا جناية قال أو قال أو بعضه يعني قطع ذكره إلا بعضه هذا عيب فإذا وجدت زوجها مجبوبا مقطوع الذكر أو بعض الذكر فهذا عيب لماذا كان عيبا نقول لأن من أهم أغراض النكاح بالنسبة للمرأة الاستمتاع والولد ومعلوم أن المجبوب لا يمكن أن, أن يوجد فيه استمتاء لا, لا يمكن أن يوجد منه استمتاء ولا يمكن أن تحمل منه المرأة إذن نقول العلة في هذا أن من أهم أغراض النكاح بالنسبة للنساء هي الاستمتاء وما يحصل من الذرية والولد ومعلوم أن المجبوب والمقطوع الذكر كله أو بعضه لا يتأتى منه ذلك قال أو بعضه وبقي له ما لا يطأ به بقي له ما لا يطأ به فحينئذ يثبت يثبت له الفسخ هذا قال فلا هالفسخ يعني لو بقي مثل الحشفة قطيع ذكره إلا الحشفة فبهذا الحال له الفسخ لأنه وإن كان يمكن أن يطبس هذا مثل هذا نادر أن تريد من المرأة ويندر أيضا أن ينتشر طيب ثم قال رحمه الله إذن هذا الأول من العيوب ما هو أن يكون مجبوب الذكر كله أو بعضه ثانيا قال وإن ثبتت عنته بإقراره انتبتت عنته العنة هي عدم القدر على الجمع الحبس عن الجمع مأخودة من العنان وهو المقود الذي تقاد به الدابة العنان هو الحبل أو المقود الذي تقاد به الدابة وهو المحبوس أو من حبس عن الجمع بحيث لا يتمكن منه ووجه الاشتقاق واضح أن الدابة إذا كانت إذا كان المقود مع صاحبها فهي محبوسة عن, عن السير لا تسير إلا بإذنه طيب إذن العنين هو الذي لا يقدر على الجماع هذا العنين أو من حبس عن الجماع يقول مالف إذا ثبتت عنته بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره أجل سنة هلالية منذ تحاكمه إذن العنة تثبت بماذا؟ بأمرين الأمر الأول إقرار الإقرار من الزوج بأن يقول أنا رجل عنين أنا رجل عنين تزوج امرأة ودخل بها وبعد دخوله بها قال إنه عنين هذا ثبت في إقراره أو بين على الإقرار مثلا قالت له الزوج أنت عنين قال لا لست عنين قالت هناك بينت تثبت أنك عنين وآتت بشهود يشهدون أنه أقر قبل يومي وثلاثة أنه عني فهنا تثبت العنة ولا تثبت العنة ولهذا يقول أدل إذن التأجيل يكون بثبوت بثبوت ذلك إما بإقراره أو البين على إقراره هناك مسألة ثالثة ما ذكرها المؤلف وهي يقول بها التأجيل نقوله عن اليمين نقوله عن اليمين فإذا ادعت المرأة قالت أنت عنين فقال لا لست بعينين وتحاكم عند القاضي القاضي ماذا يصنع في هذا الحال يرد اليمين يقول له احلف أنك عنين إذا لم يحلف حينئذ قضي عليه بالنقول فأجل فيؤجل سنة إذن العنة تثبت بأمرين الاقرار أو البين على الإقرار والتأجيل للعنين يثبت بثلاثة أشياء الإقرار أو البينة أو نقوله عن عن يمين. نقوله عن يمين طيب يقول أجل سنة والمعرف يقول هلالية هلالية واعلم أن الفقه متى ما قالوا سنة أو عام أو أشبه في فالمراد به السنة الهلالية للسنة الشمسية لأن الله عز وجل يقول يسألونك عائل الأهلة قل هي مواقية للناس والحج قل هي مواقية للناس والحج طيب يقول رحمه الله منذ تحاكمه يعني منذ تحاكم منذ التحاكم لا منذ عقد النكاح ولا من الدعوة إذن يؤجل ابتداء تعجيل السنة من المحاكمة لا من عقد النكاح ولا من دعوها عليه. فلو أن رجلا تزوج امرأة في أول محرم واحد محرم أقد عليها وفي واحد صفر ادعت أنه عني وفي واحد ربيع حاكمته المدة تبدأ من, من, من واحد ربيع منذ تحاكمه يعني لا من عقد النكاح ولا من دعواها فدعواها لا أثر لها في داء المدة يقول روية عن عمر وعثمان وبن مسعود والمغيرة ابن شعبة هذا من حيث الأثر هذا دليل اصري لانه اذا مضت فصول عندكم ولانه ها ها لانه والباقي يقول بالانه لان عطفا لا عطفا قول روي عن عمر وعثمان بن مسعود المغرب بن شعبة هذا دليل ولانه هذا قال لكن يا يا دوست لانه, لأنه إذا مضت الفصول الاربعه ولم يزن علم أنه خلقه علم أنه خلقه يقولون إن الحكمة دليل على أنه يؤجز سنة ما روي عن الصحابة كم عمر وعثمان بن سعود وعلى المغيرة أربعة من الصحابة روي عنهم التأجيل هذا من حيث الدليل الأثر من حيث الدليل النظري قالوا لأجل أن تمر عليه فصول السنة فصول السنة لأن الإنسان له طبائع قد تكون طبيعته في هذا الفصل اقوى من طبيعته في الفصل الاخر الفصل الاخر قد ذكروا ان الانسان له من الطبائع الحراره ايش بعد والبروده والرطوبه واليبوسه الانسان في اربع طبائع فيه الحرارة وفيه البروده وفيه الرطوبه وفيه اليبوسه يقول هذه الطبائع ربما يناسبها فصل من الفصول دون دون الآخر. دون الآخر طيب فمثلا بعض الناس ربما يناسبوا فصل الصيف تكون طبيعته في فصل الصيف أحسن من طبيعته في الربيع وبعضهم في فصل الربيع وبعضهم في فصل الشتاء طبعا تختلف متى ما غلبت الطبيعة يعني متى ما غلبت الحرارة إذا كان الإنسان يغلب عليه طبيعة الحرارة ربما يناسبه الصيف أو بالعكس ومتى ما صار في طبيعة البرودة ربما ينسبه الصيف أو يعني ربما ينسبه الشتاء أو العكس والناس طبائع الناس طبائع طيب يقول إذا التعليم نقول هنا المحاكمة السنة كاملة لقضاء الصحابة هذا واحد وثانيا أنه إذا مضت فصول أربعة علم أنه خلقه, علم أنه خلقه لأنه لو كان لامر النفس من أجل الطبائع لتغيرت طبيعته بمرور الفصول لأنه الفصول لها أثر الربيع ربما البدن يسكن في الشتاء ربما ينشط إذا مرت عليه هذه الفصول علم أن ذلك خلقا خلق خلق. قال فإن وضيها فيها الضمير يعود على ماذا على السنة الهلالية قال أي في السنة وإلا يعني وإلا يطى فلها الفسخ فلها الفسخ وقالوا فلها الفسخ اللام هنا الاستحقاق يعني فتستحق الفسخ تستحق الفسخ طيب قال ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط لا يحتسب عليه منها ما اعتزلته ما معنى اعتزلته يعني ما كانت فيه ناشزا فمثلا لو أن المرأة هذه أجلنا الرجل سنة هلالية وبعد مضي شهر أو شهران نشزت نشزت. والنشوذ يشمل معصيتها او ذهبها بدون اذنه يعني مثلا بعد مضي شهر من المحاكمة ذهبت الى بيت, بيت اهليها من غير اذن هل يحتسب هذا الشهر عليه لا ما يحتسب. طيب هل تحتسب ايام الحيض ها تحتسب هل تحتسب ايام النفاس ها ان نبيه نريد يطعب شون النفاس ما يتأتى ما يمكن نفاس ما يمكن. لكن ايام الحيض تحتسب أيام الحيث تحتسب عليهم نحتسب لا يمكن أن يطع بالليل أو يمكن أن يطع عليلا لكن في مسألة النشوز هي التي تسقط من المدة فلو نجدت شهرا نقول هنا يسقط شهر من السنة طيب ثم قال وإن اعترفت أنه وطئها في القبر في النكاح الذي ترافع فيه ولو مره فليس بعنين طيب هنا مسألة هذه المسألة وهي كون الصحابة رضي الله عنه مقاضوا في العنين سنة أنه يحاكم سنة يؤجل سنة منذ المحاكمة هل هذا من الصحابة رضي الله عنه حكم شرعي تشريعي أو أنه حكم قضائي حكم شرعي أو حكم قضائي يعني الآن مثلا مثلا الآن بسبب تقدم الطب طب لا متقدم جدا ولا ألحب لو أن هذا الرجل ذهب إلى الأطبة يعني امرأة حاكمته وذهب إلى الطبيب من الغد وقال الطبيب الرجل ما يمكن عنين ما يمكن أن يط ليس فيه شهوة إطلاقا لا يرجى برؤه هل نؤجله سنة لا في خلاف إن قلنا إن الحكم هذا تشريعي فإنه يؤجسنا حتى لو حكم رأة نقول هذا الشرع وإن قلنا إن هذا اجتهاد قضائي فالاجتهاد يختلف باختلاف الزمال وباختلاف المكان وباختلاف الأحوال فهمتم ولا لا العنين الى حتم الاطباء قالوا إن هذا الرجل لا يمكن أن يعود إليه شهوة النكاح ما يمكن الع... مثل ما قالوا الأسلاف ان تقطع خلاص قالوا فهل له أجل سنة مع مع يعني حكم الاطباء بأن شهوته لا يمكن أن تعود نقول الله على كل شيء قدير أو نقول لا يؤخذ بكلام الأطباء ويحكم بفسق النكاح من حين حكم الأطباء نقول هذا ينبني على أن قضاء الصحابة رضي الله عنهم هل هو حكم قضائي أو حكم تشريعي فإن قلنا إنه حكم تشريعي فإنه يجب أن يمهل كم سنة كاملة ولو قال الأطبة ما يمكن تعود نقول هذا الشرع والشرع حق بالاتباع وإن قلنا إنه حكم حكم قضاء اجتهادي قلنا إذا حتم الأطبة بأنه لا يمكن أعود الشهوة إليه فإن لها حق الفسخ لماذا؟ لأن هذا اجتهاد اجتهاد منه هذا الحكم حكم قضاء الاستهادي والاستهاد يختلف باختلاف الأزمال وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال وحينئذ يكون تأجيلنا له سنة مع أنه لا فائدة إضرار بالمرأة إضرار بالمرأة واضح؟ وهذه يعني هذه القاعدة لها نظائر كثيرة يعني أن يكون الحكم قضائي أو تشريعي هذا له قضاء يعني نظائر كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه من قتل قتيلا فله سلبه بعض العلماء قال هذا حكم اجتهادي من النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة فعلى هذا من قتل قتيلا في غير تلك الغزوة فليس له سلبه بل سلب القتيل يضم الى الغنيمة يضم الى الغنيمة وقال بعض العلماء إنه حكم شرعي إنه حكم تشريعي وأن كل من قتل قتيلا فله سلبه فله سلبه مثال ثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة مرات بي خذي ما يكفيك وولدك بمعروف هل هذا حكم هل هذا فتوى أو تشريع أو اجتهاد قاضي واضح هل هذا الحكم فتوى أو أنها يعني فتوى مفتي والفتوى قريبا منها أو أنها اجتهاد قاضي أو أنها شرع من قال أن الاجتهاد قاضي قال لا يدوز المرأة ان تأخذ من مال زوجها إلا بعد مراجعة الحاكم تذهب إلى الحياة ثم تراجع ثم تأخذ ومن قال أنه تشريع قال ما تحتاجت بان كان مقصرا في النفقة فلها فلها ذلك وهذه المساله هذه القاعده هل ما صادر عن النبي عليه الصلاه والسلام في بعض الاحوال يكون حكم حكما تشريعيا أو حكما قضائيا ذكرها الاصوليون نحم الله ممن ذكرها القرافي في كتابه الفروق في كتاب الفروق ذكر ما ينبني على هذه هذه المساله طيب بقي مساله ضعف الشهوة, ضعف الشهوة هل هو عندنا لا ليس فمن كان ضعيف الشهوة لا يجامع في السنه إلا مرة ليس بعنين لأن العنين هو الذي لا يتمكن من الجمع طيب يقول وإن اعترفت أنه وطئها في القبر في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعنين لاعترافها لا بما ينافي العنة امرأة تزوجت رجلا ثم حكمت عند القاضي لم يطأني إلا أول ليلة تزوجته والآن لي سنة ما وطي منحكم تقول ليس بعني لماذا تعليل فوقها لأن العنة لا يمكن أن تحدث مذهب أن العنة لا يمكن أن تحدث مذهب إنسان جامع ما يمكن تحدث العنة لا يمكن أن تكون العنة طارئة فالعنة عندهم إما أصلية خلقة وعما أن تكون طارية فلا ولهذا نشوف في المسألة إذا اعترفت أنه وطئها قالت هذا الزوج وطئني أول ليلة وجلس سنة سنتين بعد سنتين يأيست فذهبت إلى القاضي فقال هل وطئك؟ قالت نعم أول ليلة وطئني هل هو عنين؟ لا ما يسابع عنين لأنها اعترفت بما يناف العنة كونه يطعها يناف العنة لأن العنة عندهم لا يمكن لا يمكن أن تحدث كان يتحدث قال وان كان ذلك بعد ثبوت العنه فقد زالت من هنا ولا من هنا إذا كان اعترافها بالوقت في النكاح في اول النكاح فهذا ليس بعنين ليس بعنين. وإن كان ذلك بعد ثبوت العنه يعني امراه حاتمت زوجها على أنه اني وثبت ذلك ببينه أو بإقرار أو بنكوله وأجل كم سنة آخر يوم من التأجيل وطئها ثم جد تطلب الفسخ هل لها حق الفسخ؟ لا ليس لها حق الفسخ لأنه وجد ما ينافي دعواها وجد ما ينافي دعواها طيب والقول الثاني في هذه المسألة أن العنة يمكن أن تحدث أن العنة تحدث فهي قد تكون خلقه وقد تكون طارئه قد تكون خلقه وقد تكون طارئه وعلى هذا فمن وطئ امرأته في نكاح ثم فقد الشهوة, فقد الشهوة فإن حكمه حكم حكم عني حكم حكم يؤجز سنة على علم المذهب فإن وطئ في تلك السنة وإلا فلع الفسخ يعني ما يمكن أن نبقي هذه المرأة رجل وطئها أول سنة تبقى معه أخ إلى أن تموت ونقول ليس بإنين طيب يقول ولو قالت في وقت رضيت به إنينا سقط خيارها أبدا لرضاها به كما لو زوجته عالمة عنته تزوجته عالمة عنته شو امرأة قالت رضيت به إنينا جاء رجل من غني غني صاحب مليارات ما عنده. ما عنده لا ولد ولا أهل ولا شيء وشاهد امرأة يعني قال هذه للمرأة وأغراها بمال فيوت قصور فتزوجته وهي تعلم أنه عني أنه بعد مده لما شبعة ملت من الدراهم والفلوس كانت ما أريد عني هل لا الخيار ليس لا الخيار لماذا لرضاها به لأنها أسقطت حقها وهي قد دخلت على علم وبصيره ولا على جهل على علم وبصيره على علمه وبصير يقول هذا قال كما لو تزوجته عالمه عنته عالمه امته وفي هذا دليل ان في مثل هالمسائل ما يندفع ما يندفع في مثل هالامور هذه ينبغي له ان يتريث وينظر الى المستقبل بعض الناس ربما في يعني تاخذه العاطفه فيتصرف تصرفا يندم عليه مستقبلا أنت مالي مستقبل طيب. شف يعني الآن بعض البعض المسائل تحتاج أن يكون الذي يباشرها فقيها فقيها ربما زلت لسان تودي بالإنسان مر علينا الآن في درس السابق أن المرأة لو تزوجت الرجل لو تزوج المرأة هو شرط أن لا مهر قال زوجتك بنتي قال شرطة قال بدون مهر فوت النكاح على المذهب صحيح والشرط فاسد رجل مثلا اتى الى ولي امراه فزوجني بنتك شرط انك مجانا قال ما يمكن مجانا قال ما يمكن مجانا ادفع له 100 ريال قال ولا 100 ريال كاسه نزل حط السعر قال 50 قال ولا هلله فتزوج المراه ودخل بها هنا يثبت لها مهر المثل وهو أربعون ألف شف فلو ممتنع خمسين ريال والآن ها أربعين شف لو دفع العشرة عشر أمئة ريال أو دفع خمسين ريال كان النكاح صحيح ولا يزمه سوى ذلك لكن الآن هو لما دخل على أنه لا مهر وأن النكاح مجاني لازمه ماذا ها مهر المثل مهر المثل. وقد يعني يكون العكس مثل ما ذكروا في الديات في الديات ذكروا أن المرأة على النصف من الرجل فيما, في فيما فوق أكثر من الثلث لو أن رجلا قطع أصبع امرأة يعني ما دون الثلث مساوية للرجل لو أن رجلا قطع أصبع امرأة كم فيه؟ ها عشر قطع الثاني كم؟ عشرين 20 بعين قطع الثالث 30 طيب مشكلة 30 بعين طيب قطع الرابع 20 لماذا؟ لأن المرأة تساوي الرجل في مدول ثلث الدية الآن عشر الأول أصبع الأول عشر الثاني عشر وسبع الثالث عشر الدية كم ثلثها؟ 33 وثلث 33 بعين وثلث هو هذا لما قطع الأول والثاني والثالث كان مشكله ان ثالث بعيد خلقت على ينقص اجره فقطع الرابع ينقص ولا ينقص لا ينقص من جهدي لكن هنا يقتص منه في الأول ربما يكون فعله خطا بس هو خطا مثلا رمى بسكين وذبيه ولا شيء وقطع صابعه اكيد ينظر عدس 1 2 حين يكون عليه غير القصاص نعم لا لا لا لا هذه مساله خاصه ولا الفقهاء يستدلوا يقول في كل اربعه اشهر والصحيح ان ما لا احد بالمعروف لكن هم ما ورد ان عمر رضي الله عنه أمر الذين صحابه الذين خرجوا بالتجاره هم ذلك واش نساءهم ضرب لهم أربعة أشهر وعلن ذلك أيضا بأن هذه هي المدة التي ضربها الله المولي للذين يقولون النسائم تربص أربعة أشهر طيب هنا مسألة هل العنة تتبعض أو لا المذهب أنها لا تتبعض العنة ما يمكن تتبعض ومعنى تتبعض أن انسان رجل له زوجتان رجل له زوجتان يطأ هذه ولا يتبكى من الوضع الثانية هل هو عنين أو لا المذب يقول ليس بعنين ليس بعنين لماذا؟ لأن العنين هو الذي لا يستطيع الوط والجماع وهذا يستطيع الوط وهذا يستطيع الوط فكون ما يطأ هذه المرأة هذا ليس بعنة ليس بعنة فلا يثبت لها الفسر والقول الثاني <تصفيق> أن العنة تتبع. أن العنة تتبعظ ولا يمكن أن أقول نضر المرأة مع أنها لا تنتفع الزوج الثانية هذه لا تغطأ هو في حقها الزوج في حقها عني الزوج في حقها عني وحين أدنى نقول ياثبت لها حق الفسخ وهذا يمكن يقع يمكن يقع فيما لو أصيب الإنسان بعين بعين أو سحر أم أشبه ذلك يعني ربما يحبس عن هذه المرأة خاصة يحبس عن هذه المرأة خاصة دون هذه المرأة أما مسألة يعني أنه يحب هذه ولا يحب هذه هذا وإن وقع وإن وقع في النادر لكن ما يمكن أن يكون عادة غالبة ما يمكن أن يطع المرأة أبدا وهذا ما يمكن يعني هذا لا يكون إلا بسبب حبس إما سحر وإما عين يعني رجل تزوج امرأة وعن وطئها ثم طلقها ثم طلقها ثم بعد ذلك تزوجها مرة منها ثم صار عنين ما يقدر على الجميع هل للمرأة حق الفسخ؟ ها؟ المذهب لها حق الفسخ وهذا مما يؤيد بأن العنة تحدث ولا تحدث لو ما على قاعدة المذهب نقول, نقول ما ليس لها حق الفسخ في سلاح لماذا لان العنه ما يمكن أن تحدث وهو قد وطئها في نكاح سابق فاهمين المساله يعني رجل تزوج امراه احنا قلنا المذهب ان العنه ما يمكن ما يمكن تحدث اما لا بد تاخذ خلقه خلقه فهي ما يمكن ان تكون طارئه هذا رجل تزوج امرأة وما ومكثت عنده سنه يطاها يطاها بعدها طلقها طلق هذه المراه وبعد إذن تزوجت رجل كذا عاد إليها زوجة الأول تزوجها وإذا هو عنين تبعينا عنين هل لها حق الفسخ أو لا يعني هل هذه عنة تثبت الفسخ أو لا المذهب أنها عنة يثبت له الفسخ مع أن القاعدة لما سلعنا القاعدة عندهم لقلنا لا فسخ لأن العنة لا يمكن أن تكون طارئة لا يمكن أن وهذا مما يدل على أن مما يرجح القول فإن العنة تحدث فإن العنة قد تكون طارئة وتحدث القسم الثاني يختص بالمرأة وهو الرتق بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة والقرن لحم زائد ينبت في الفرج فيسد والعفل ورم في اللحمة التي بين مسبكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر والفتق انخراق ما بين سبيليها او ما بين مخرج بول ومدي وسطلاخ بول ونجه اي غائط منها او منه وقروح تياله في فرد واستحاضه ومن القسم الثالث وهو المشترك باسور وناسو وهما داءان بالمقعد ومن القسم الاول خصاء اي قتل خصيتين وسللهما ووجاء لهما لان ذلك يمنع لان ذلك يمنع الوطء او يضعفه وطئ ثم قال رحمه الله قسم الثاني فصل من القسم الثاني يختص بالمرأة وهو الرتق بأن يكون فردها مسدودا لا يسقه لكر بأصل الخلقة هذا عيد هذا من العيوب التي تختص بالمرأة الرتق أن يكون فرجها مسدودا لا يسقه لكر بأصل خلقة هذه كانت خلقت بلا فرد هذا عيد والقرن لحم زائد ينبت في الفرد أيضا هذا من العيوب والعثل ورم في اللحمة التي بين مستكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ منه الذكر أيضا هذا هذا عيب لكن ما أمكن إزالته ما أمكن إزالته من هذه العيوب فإنه حينئذ لا يكون عيبا ما أمكن إزالته طبا كما في الطب الحديث حين لله يكون عيبا طيب يقول والفتق انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج, مخرج بول ومني من المعلوم أن الله عز وجل بحكمته جعل لكل شيء مخرج المني له مخرج والبول له مخرج والاستحاذ لها مخرج قلوات فإذا خرق ما بين السبيلين يعني اختلط مخرج البول مع مخرج المني فهذا عيب فهذا عيب طيب يقول واستطلاق بول استطلاق بول يعني بمعنى استمراره بحيث يكون فيه سلس بول إما الزوج أو الزوجة هذا أيضا عيب كون الزوج مثلا فيه سلس بول أو كون المرأة فيها سلس بول هذا عيب ونحوه مثل الريح ومثل الغائد منه أو منها منها أو منه فالمهم أن الحدث الدائم البول أو الغائط أو الريح أو ذلك هذا عيب يتبط بالفسر لماذا لأن هذا يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع طيب يقول رحمه الله وقروح سيالة في فرق قروح سيالة القروح نوعان قروح سيالة وقروح يابسة فقروح السيالة هي التي تسيل يعني يخرج منها صديد أو دم وغير السيالة هي اليابسة التي هي عبارة عن بثور وحبوب وعلم من قول المؤلف قروح سيالة أن غير السيالة لا يثبت بها الفسر أن غير السيالة لا يثبت بها الفسر واضح والصحيح كما تقدم أنه يثبت أنه يثبت لأن القاعدة والضابط ما هو كل ما ملع الاستنتاع أو كما له فإنه عيب يثبت به طيب يقول واستحاضة ما هي الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة هذه استحاضة استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها مطلقا أو ينقطع زمنا يسيرا ويعود الاستحاضة عيب الاستحاضة عيب سواء قلنا إن وطأ المستحاضة إن, إن المستحاضة لا توطأ إلا لمن خشي العنة أو قلنا بجواز وضعها مطلقا لاحظوا لا الاستحاضة عيب يعني استكون المرأة مستحاضة دائما يخرج منها الدم هذا عيب سواء قلنا ان الاستحاضة إيش تمنع الوضع إلا لمن خشر عنت أو قلنا ان الاستحاضة لا تمنع الوضع يعني الاستحاضة فيها خلاف هل يجوز وضع المستحاضة أو لا بعض العلماء يقول يجوز وضعها وبعضهم يقول لا يجوز إلا متى إذا خاف العنة على نفسه طيب إلى الاستحاضة عيب يثبت بفسك سواء قلنا بجواز وطئها أو بكراهته أو تحريمه طيب يقول ومن, ومن القسم الثالث وهو المشترك باسور وناسور وهما داني معروفان بالمقعدة باسور وناسور والفرق بينهما أن الباسور يكون داخل المقعدة والنسور يكون خارجها الباسور يكون داخل والنسور يكون خارج وفرق ثاني وهو أن الباسور إذا عولج لم يعود والنسور يمكن عوده يمكن عوده تعالى هنا الباسور البوسير البوسير معروف كانت في السابق من الأمراض الخطيرة المهلكة المهلكة ولهذا اختلف العلم رحمه الله فيما سابق إذا كان به بواسير هل يجوز له قطعها أو لا على بعض لا يجوز لأن هذا تعريض لنفسه للهلكة لأنه ربما يسير الدم ويموت يسير الدم ويموت أما الآن فالله من صارت من أيسر الأمراض إذن الفرق بين الباسور والنسور أن البواسير في, داخل في الداخل وعما النسور فهي بذور وحبوب تكون في الخالج وفرق ثاني وهو أن الباسور إذا قطع لا يعود والنسور يمكن يمكن عوده طيب يقول ومن القسم الأول شف الآن المؤلف قسم الثالث المشترك باسور ونسور هذه مشتركة شف الآن في الحصر العيوب باسور وناسور ومن القسم الأول خصاء خصاء والخصاء يقول قطع الخصيتين يعني يكون الرجل مخصي هذا عيب لماذا؟ لأن الغالب أو المتيقن أن الإنسان إذا قطعت خصيته فإنه لا ينجب ينقطع النسل وثانيا أيضا ربما ينقطع انتشار الذكر ربما ينقطع انتشار الذكر ولهذا قالوا إن الإنسان إذا قطعت خصيته أو سلت فإن فإنه يتساقط شعره شعر وجهه يسقط على طول إذن انخصاء لأنه يمنع الاستمتاع أو كما الاستمتاع لأن المرأة من أهم أغراضها في النكاح الولد والاستمتاع فإذا كان الرجل محصيا فإن هذا يمنع الاستمتاع وكماله قال وسل لهما الخصى قطع الخصيتين بوعائهما مع الجلد والسل هو إزالة الخصيتين مع بقاء الجلدة يعني تشق الجلدة وتخرج الخصيتان والوجا رضهما يعني ترض والغالب أن الوجع يسبب الموت يسبب الموت إذن هذا الفرق فرق بين الخصى والسل والوجع أن الخصى هو قطعهما بوعائهما مع الجلد والسل ما هو سل الخصيتين يعني إخراج أن تخرج الخصيتان مع بقاء الجلد بحيث يشق في الجلد ثم تستخرج والوجه رضهما, رضهما طيب يقول لأن, لأن ذلك يمنع الوطأ أو يضعفه طيب يقول ومن المشترك كون أحدهما خنثة واضحة خنثة واضحا قول الموالف واضحة احترازا من الخنثة المشكل لأنه تقدم أن الخنثة المشكل لا, لا يجوز نكاحه لا يجوز نكاحه لكن إذا كان خنثة واضحا. تبين أنها امرأة وتزوجت فهذا عيب فهذا عيب لماذا؟ لأن الغالب أن يكون فيها صفات من صفات الرجل قد يكون فيها مثل شعر لحية قد يكون فيها شارب قد يكون فيها غير الصوت وكذلك العكس إذا كان هذا الرجل خنثى إذا كان الزوج خنثى واضحا فأيضا هذا عيب لأنه قد يكون هناك له ثدي أو فيه نعومة أو في التخنث وما شبه ذلك فهذا يمنع الاستمتاع ولذا قال أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم والعل في عدم صحة نكاح المشكل أن, أن المشكل إن تزوج امرأة فيحتمل أنه أنثى وحينئذ يكون نكاح أنثى بأنثى وهذا صحا واضح وإن قدرناه ذكرا فيكون نكاح ذكر بذكر وهذا لواط واضح الإله واضح الإله لماذا لا يصح نكاح الخنثة المشكل نقول أولا قدر الخنثة المشكل أنت يعني الآن خنثة مشكل سيتزوج رجلا ذكرا نقول يحتمل أن هذا الخنثة ذكر ويحتمل أنه أنت مدام في احتمال أن يكون ذكرا فمعناه أننا نزوجنا ذكر بذكر ونكاح الذكر نكاح الذكر للذكر لوط نكاح كان الخنثى هو الزوج والزوج فانه يحتمل ماذا أن يكون انثى وحين يكون نكاح انثى بانثى ونكاح انثى بالانثى زحاق طيب يقول وجنون جنون الجنون هو زوال العقل بالكلية هذا الجنون زوال العقل بالكلية أيضا الجنون عيب كون الزوج مجنونا أو كون الزوج مجنونة هذا من العيوب هذا من العيوب وكون الجنون أظن عيبا واضح واضح لأن أحد الزوجين إذا قدر أن بينهم أولاد لا يأمن على أولاده نيش من هذا المجنون إذا كانت المجنونة هي المرأة فربما تقتل أولادها وإذا كان المجنون هو الرجل فربما قتل أولادها حتى لو قدر أنه ليس بينهم أولاد فهذا عيب ربما يأتي هذا الزوج وزوجة المجنونة كل ما أتى البيت وإذا البيت مقلوب رأسا على, رأسا على أقل طيب واعلم أن الجنون ينقسم إلى قسمين الجنون ينقسم إلى قسمين جنون سببه ظاهر ويمكن معالجته وجنون يكون من أصل الخلقة يكون من أصل الخلقة أو طارئ لا يرجع زواله أو طارئ لا يرجع زواله نقول الجنون قسمع جنون له سبب معلوم وتمكن معالجته والنوع الثاني جنون ليس له سبب ليس له سبب ولا تنكم, ولا تنكم معالجته الأول مرض معروف يسمى عند الناس الوشرة الوشرة وهذا النوع من الجنون الذي هو اسم الأول يكون سببه فتق في مسام الرأس فتق في مسام الرأس يعني ينفتح في الرأس فتحة تسبب لإنسان الجنون تعالج هذه كيفية علاجها ان يحلق راسه انتبهوا يحلق راسه خلى راسه مره اصلع ثم يوضع على راسه عجين نضع عجينا على راسه ونتركه فتره مثلا عشر ساعات ثم ساعات ثم ننظر في هذا العجين الموضع الذي نجده يابسا هذا هو الموضع الذي فيه الوسره يخوى ويبرى باذن الله لماذا لان الموضوع يابس والذي خرج منه الهواء فييبس يابس واضح يعني يجعل على يغطي شيء يغطي شيء هذا الجنون يسمى الوشره علاجه ان يحلق الراس يزال الشارب كليا ثم يوضع على راسه عجين وبعد مثل مده ثلاث ساعات اربع ساعات حسب حسب الحال اذا وضع العجين إذا وجد موضع يابس يعني واضح عن غيره فهنا نتيقل أن موضع الوشرة هنا لماذا كان يابسا؟ لأنه مع خروج الهواء والغازات يجف فيعرفون هذا الموضع ثم يكوى ويبرع بإذن الله وهذا معروف معروف الإنسان يصيبه فتق في الرأس يكون مجنونا يسمى عند الناس الوشرة والنوع الثاني جنون جنون من أصل الخلقة أو جنون طارئ لا يوجد زواله. طيب أيهم الذي يكونوا عيبا يثبتوا في الفسر الثاني أما الأول فلا لأنه الأول مرض من أمراض يكون علاجه قال وجنون ولو ساعة ولو ساعة طيب يقول وبرص البرص بياض في الجلد بياض في الجلد هذا البرص والبرص أيضا نوعان برس معلوم السبب برس يكون لسبب معلوم ولا يخلو منه أحد ولا يخلو منه أحد وذلك غالبا ما يكون بسبب إنسان مثل حريق حريق نار مثل أصابت يده وأصابت رجله وما أشبه ذلك فهذا ليس المراد بكلام المؤلف ولا يثبت به الفسخ ولا يثبت به الفسخ والنوع الثاني البرس من البرس هو مرض معلوم مرض معلوم لكن سببه في الغالب مجهول إما وراثي أو من الله عز وجل أو من الله عز وجل إذن البرص بسمان بسم له سبب معلوم ولا يخلو منه أحد في الغالب الآن إنسان لو أصبته مثلا نار في يده موضع الجلد يكون إيش أبيض يكون أبيض هذا البرص لأن البرص أعرفناه بأنه بياب في الجلد هذا ليس بأي هذا لا يخلق من وهذا أيضا قليل ولا ينتشر النوع هذا لا ينتشر وأما النوع الثاني وهو الذي يكون وراثيا أو مرضا فهذا عيب يتبط بي الفسخ لأن الغالب أنه ينتشر غالب أنه ينتشر ومن أسباب البرص المعنومة عند الناس التخمة قال الشيخ الستام إن التخمة سبب من أسباب البرس كمان التخمة يعني الإنسان يملأ بطنه أطعمة يبلع منها الأطعمة ويناب هذا سبب من أسباب البرس يسبب البرس ولئلا قال الشيخ الستام تحرم. تحرم التخمة طيب يقول وجذام الجذام تآكل الأعضاء تآكل الأعضاء <تصفيق> وهو ما يعرف عند الناس اليوم بالغرغرينا معروفها ابن الله تآكل الآن لبعض الناس إذا أصابه جرح وفي مرض السكر تتآكل الأعضاء تتآكل يسمى غرغرينا عند الناس معروف الآن طيب هذا الجدام وهو تآكل الأعضاء سببه أول يكون قروح في الجلد تسري هذه القروح حتى يتآكل اللحم وتتآكل العظامة حتى أنه في بعض الأحيان ربما الأعضاء تسقط كل عضو يسقط وهنا معروفة لا سريعا إذا كان الإنسان عنده مرض سكر في السكري هذا ينتشر في سريعا لكن الناس في السابق ما يعرفون ما يعرفون السكري يعني مرض السكر ما يعرفون. ولا يعرفون سكتة قلبية ولا يعرفون مثلا ها. يقول فوجد ميتا على فراش طيب وش الموت ربما مات أنا أقول في السابق راجم ولد كذا وكذا وفاته في ليلة الثلاثة وجد ميتا طريحا على الفراش وشي السبب ربما فيه ربما أصابه سكته وربما أصابه جلطة وربما كان موته أيضا بسبب سرطا وربما كان بسبب سكر لكن في السبب ما يعلم ما يعرفه مثل هالأمور هذه لا تعرفه طيب يقول وجدان وقارع رأس رأس له ريح منكرة قرع رأسي يعني كونه أصلع أصلع لكن المؤلف قيد قوله له ريح منكرة له ريح منكرة لأنه إذا كان له ريح منكرة فإن هذا يمنع الاستمتاع يسبب نفرة من الزوجة أن الزوجة تنفر من زوجها وعلم من قوله قرع رأس أنه قرع رأسي له ريح أنه لو لم يكن للقرع ريح أنه ليس ليس بعيد قالوا لأنه لا يخلو منه أحد يعني الصلع هذا لا يخلو منه أحد كل الناس ربما يصاب بالصلع إما كلا أو بعضا, إما كلا أو بعضا. لكن إذا كان قرع رأس. رأسه أصلع كالجلدة وله أيضا ريح منكرة يعني يخرج منه ريح كريهة فهذا عيب يثبت بالفسر لأنه يمنع على استنتهاء طيب يقول وابخر وفم يعني كون فمه له رائحة قبيحة قولنا ترى كون فمه يعني إما الزوج أو الزوجة هذه العيوب مشتركة فإذا كان الزوجة والزوجة لفمه رائحة بخر هذا ايضا عيب هذا عيب لأن هذا يمنع الاستمتاع أو كمان الاستمتاع شوف الآن العيوب العيوب التي تختص بالرجال كونه أقرأ الرأس عيب لا مثلا في المرأة واضح أنه عيب ما لكن حتى في الرجل لا صحيح كون الرجل أقرأ الرأس عيب المشترك نعم عيب أشك يعني أنا الرجل إذا كان أصلع ليس له شعر عيب هذا عيب واضح لكن يكون الناس مثلا يتغضون عن هذا يعني يجيك رجل أقرأ ما في رأسه شعر رأسه تقل جنده هذا عيب لا هو في المراه اشد في المرأة اشد يعني هو في المرأة اشد, أشد. لكن حتى في الرجل عيب لكن ارقلا قد يكون كليا وقد يكون جزئيا مثل غالب الناس مقدم الراس لا يخلو من أو او وسط الراس لا يخلو من الصلع. لكن في الشعر حتى الرجل مثل اصلا ما فيه ولا شعره هذا هذا لكن في المرأة أشد طيب شفا الآن العيوب التي في الرجل كم تختص في الرجل كونه مقطوع الذكر مجبوبا والعنة واضح طيب هل تختص في المرأة في الرجل اثنين ذاكر المعلف ذاكر المعلف اثنين منها والمرأة الراتق والقرن والعفل والفت والفتق أربعة ها هو ايش والاستحاضة لا هذا استطلاق البول هذا من, من الرجل أو من مرأة وهذا أيضا من المرأة ومن الرجل. حتى الرجل كان في ذكره قروح سيالة ضيب قروح سيالة في الفرش دعم رتق قرن عفل فتر قروح سيالة هذه ذكرها في المثل خمسة المشترك باسور ناسور وخصاء أضفها للأول الخصى والسل والوجع أضفها للقسم الأول هذا كم تقول تقول الأول في الرجل خمسة وهذا خمسة والمشترك استطلاق بول ونحوه و الكون هو واضحا والجنون والبرس والجذار والقراء ها والبخر نعم والبخر بخرثم فم... طيب الامراض الآن... تبين ان الامراض نوعا الامراض نوعان لا جاب الطيب لو كان الزوج مصابا بمرض مثلا مرض الكلى الكلى هو المرض اللي نقول الك... مرض الكلى لا بعض نقول مرض الكلى كُلَة هي الكُلَة يعني جمعها كُلَة طيب مرض الكُلَة هل هو عيب يعني أن الأمراض يتصيب الناس لا. كون الرجل مثلا مصاب بالسكري كونه مصاب بالمرض الكُلَة كونه مصاب بالسرطان كونه مصاب بالإيدز كونه مصاب مثلا بالزهري وما شبه ذلك هل, هذه هل هذا عيب أو لا نقول الأمراض بالحقيقة أقسام. القسم الأول أمراض يسيرة أمراض يسيرة لا يقلو منها الإنسان وتزول وذلك مثل وجع الضرس والصداع اليسير وما أشبه ذلك فهذا لا يثبت له, له شيء من أحكام الشرعية لا يثبت له شيء من أحكام الشرعية يعني مثلا وصيته ولا وصيته صحيحة وليس بعيد ولا يسقط صلاة الجماعة مثلا عن الإنسان قال له لا يأخذ منه أحد هو يتجب عيادته لا يتجب عيادته طيب القسم الثاني قسم الثاني من الأمراض أمراض مخوفة أمراض مخوفة فهذه عيب عيب مثل ما هي الأمراض المخوفة السرطان الإيد السيلان لا ماهم يعني هذه وهالات امراض الكبت ايضا امراض هذه من الامراض المخروفه السل طيب القسم الثالث من الامراض امراض غير مخروفه ولكنها معديه ولكنها معديه معديه ما هي الامراض المعديه الايدز معدي ها لا انجس التالفون العنجس ها مخوفيه احنا نقول امراض امراض مخوفه لكن معديه مع ذلك معديه لا دي الغلط غلط هذا السجلها الادز معدي العنجس يقول معدي لا العنجز. العنجز مثل وجع الراس <تصفيق> مثل الصداع اليسير والسن مش طيب هذا القسم الذي هو الامراض المعديه عيب عيب سواء كان مخوفاً أو غير مخوف مخوف أو غير مخوف واضح؟ مثل الآن الإدس ومثل الحمى الحمى, بعض الحمى. الحمى الوادي المتصدع هذا عيب أقول لا نعم عيب لأنه ينتقل أقول ينتقل وأعلم أن الأمراض, التي المعد الأمراض المعدية المرضى إذا كان معديا اذا كان معديا فان فانه في الغالب في الغالب يكون سببه غير معلوم سببه غير معلوم الى امراض إذا كانت اذا كانت بسبب جراثيم امكن علاجها كل مرض يكون سببه انتقال جراثيم يمكن علاجه واما المرض الذي يكون يعني قد تقول به غير معلوم السبب فهذا لا يمكن لا يمكن علاجه عمرضت الامراض الان الامراض اذا كان اذا كانت معديه إذا كانت معديه بسبب جراثيم مثلا فهذه يمكن علاجها لاننا اذا عرفنا الجرثومه امكنه قتلها وازالتها لكن بعض الأمراض تكون معديه ولكن ما يعلم سببها لا يعلم سببها والحاصل الان ان الامراض نقول أمراض القسم الاول امراض يسيره لا يخلوه منها أحد فهذه ليست عيب ولا يترتب عليها شيء من الحكام قسم الثاني أمراض مخوفة ولكنها غير معدية مثل السرطان ومرض الكولاء وما أشبه ذلك والقسم الثالث أمراض معدية أمراض معدية فهذه أيضا عيب يثبت به الفسخ سواء كانت مخوفة أو, غيره أو غير مخوفة طيب الجدام يمكن علاجه كيف ننظره في الأمراض الآن الباسور القرن والفتق والعفل هذه ما يسأل عنها الطب ما أعرفها استطلاق البول يعني استدامة الحدث يمكن علاجه يمكن. طيب، القروح السيالة يمكن علاجه إذن ما أمكن علاجه من هذه الأشياء ما أمكن علاجه فإنه لا يعتبر عيب لكن بشرط أن يمكن علاجه يعني في زمن يسير أما إذا قال الأطباء هذا عيب لكن يحتاج إلى خمس سنوات علاجه أو سنتين أو ثلاث فهنا يثبت يثبت الفصل لأن على الزوجة أو على الزوج ضررون في هذا في هذه المدة الخصى يمكن علاجه طيب ما في يركب خصية صناعية ما يمكن طيب الجنون ذكرنا الجنون نوعا الجنون الذي سمى الوشر هذا هذا يمكن علاجه يمكن علاجه كما تقدم يحلق الراس ويوضع عليه قطعه من العجين فاذا تبيننا المكان اليابس مكان اليابس من من موضع العجين عرفنا ان هذا هو موضع الداء فيقوى وحينئذ يبرئ باذن الله واما الجنون الذي الجنون المعروف هذا اي طيب البرص يمكن علاجه احيانا واحيانا البرص ما يمكن يعني الغالب البرص سبحان الله لا يوجد الا نعم يمكن توقيف يمكن يكون فيها ير... اما انه يرجع الجلد كما هو هذا نادر جهاز جديد شو تسوي ثم يعود الجلد كما كان ويعود الجلد ابيض مره ثانيه عجيب اول مره تسمع ما عالجوا هو معروف إنهم مشكلة الآن لطباء عندهم مشكلة في انتشاره يعني لم يتمكنوا من منعهم من انتشاره ينتشر ها؟ لا حتى البرص. حتى البرص ربما يبدأ في اليد ثم ينتشر ما الغالب البهاط يعني لا حتى البرص ينتشر البرص قد ينتشر لكن البرس مثل ما ذكرنا شيء وراثي شيء له سبب من أسبابه المعلومة يقول أن التخمة يخلط أنواع من الأطعمة ثم ينام على هالة يقول هالة يسبب البرس ها الزعل, الزعل الغضب ربما ها الخوف أيضا يقول الخوف لا الخوف يسبب الشيب الخوف يسبب الشيب سبب الشيخ ايش يعني يصير يكون في شعره بياض في شعر بيقول كل ما خاف صارت شعره بيضاء نعم طيب الجدام الجدام ما يمكن علاجه لا يمكن يمكن توقيفه وذلك بقطع العضو ببتر العضو لا احيانا مثل يبدا في القدم في الرجل فيقول لها الطباء إما أن نقطع القدم وإما أن يسري إلى بقية البدن بقية البدن والجدام يعني الأمراض لا يرجى لا يرجى برؤها إذا أصيب الإنسان فيه ما يمكن إما أن يقطع العضو يزال بالكلية وإما أن يسري إلى جميعه فيهلك يسري إلى جميعه فيهلك طيب ولو حدث بعد العقد دخل عليها وهي سليمة يعني زوجان تزوج ودخل الزوج بزوجته ثم حدث برس أو حدث الجنون أو حدث الجدام يثبت العيب لا هذا ما في إشكال هذا الإشكال فيما لو دخل بها سليما ثم حدث هذا ولهذا الماليف يقول ولو حدث بعد العقد لأن هذا عيب لأن هذا عيب قسوا على إيجاء العين المستعجرة أنت واستعجرت بيت ثم في أثناء المدة تصدع وخشيت على نفسك أن يسقط عليك البيت هذا عيب أم لا يثبت مع أنه حين العقد المعقد عليه السليم يثبت ببسر يعني إن كان العيب قبل العقد ما في شكال وإن كان العيب حدث بعد العقد فأيضا يثبت فيه البسر العيب على العيوب هذه سواء حدثت قبل العقد بأن عقد عليها وفيها العيب ولم يعلم يثبت له الفسخ أو حدثت بعد العقد يعني بعد أن عقد عليها حصلها لكن مثل القرن والفتاق ما يمكن تحدث بعد العقد يمكن يحدث النسور والبسور والجنون والبرس والجدام الفسخي <تصفيق> حن ما نقرد الآن حن نقرد الكلام الفقهة ذكرناك حن قاعدة ما, ما هو العيب الذي يثبت به الفسر كل ما منع الاستمتاع أو كمان الاستمتاع فإنه يثبت به الفسر المذهب الآن لو وجدت نقطة برص في الأبط في إبط المرأة في الإبط يثبت الفسر نقطة هالكمر ما, ما ترى إلا في المجهر يثبت الفسر لأن هذا يسمى برص والبرص عيب لا هذا المراد أن المرض بنفسه المرض الآن بنفسه نقول غير معدي إنما هو ينتقل ويعدي بفعل الله الأمراض الآن الأمراض المرض بنفس بذاته نقول غير معدي إنما هو سبق بفعل الله عز وجل ولهذا شاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة ولا نوم وقال في الحديث فرة من المجذوم فراركه من الاسد فرة من المجذوم فراركه من الاسد لا عدوى النفي هنا يعني أن المرض بذاته لا يعدي بنفسه وانما من الله عز وجل وقال فرة من المجذوم فراركه من الأسد يعني ان الجذام من الامراض المعديه, المعدية, المعدية هذا الجنبين هذا وهذا طيب كون الرجل امرض عيب ليس له شعار نعم عيب عيب كل المراه مثلا ساقطه الاسنان 100 تزوج رجل ومراه ساقطه الاسنان سبحان الله يعني انا لا مو المنهج لو تزوج امراه ساقطت اسنانها وعميا وصم وخرس ومقطوعه الاذنين هذه كلها ليست عيوب ليست عيوب. لأن العيوب معدوده معدوده يعني بده يتزوج ابراهه ليس لها اسنان مقطوعه الاذنين او احد أو الاذنين وعميا وبرص او مضرصا عميا وخرس صم هذه كلها وجامينه ما تستطيع الحراك ما تمشي ابد هذا ايضا عيب هذا ليس بعيب من ونقطه برص في الظهر لا ترى اي نعم نعم حتى يقول يشق عليه انتظار ام الزوج والزوجه حتى لو قالوا مثلا هذا المرض عيب نعم لكن يعالج لكن يحتاج لوقت يعني مثلا بعض الامراض تعالج حتى حتى الامراض المؤديه للسرطان وغيره السرطان اذا اكتشف مبكراً أمكن علاجه أمكن ومعنى تشوف مبكر أنه لم ينتقل من موضعه إذا علم أن هذا موضع في السرطان وعولج يمكن علاجه أما إذا انتقل عن موضعه هذا يعني خلص الرجل انتهى فما في انتمل يعني مرض السرطان إذا علم أنه في موضع معين في موضع معين يمكن علاجه اما بالاستئصال وإما ب مثلا كيماويات واما باشعه انتقل عن موضع انتقل عن موضوع. يعني مثلا كان في الصدر فانتقل الى الكبد في الكبد انتقل الى الكيله او ما ذلك خلاص قول عليه السلام ولا يستا الا ما شاء الله هذه ايش